أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلََّا نَببَّاءَت بهِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّ عَلَيْهِ عَوَ فَ بَعضَهُ وَأَعرَضَعَمْ بَعْض فَلََّا نَببَّأهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمْ بَكَ هذاَا قَا نَببَّأنِي العليمُخَبير إِ تَتُ بَائِلَ اللهَّهِ فَقدَد صَغَتْ قُلوبُكُمَا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 مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ, سائحات ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ